السلام عليكم ورحمة الله الصوت ان شاء الله الصوت واضح طيب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى وبارك فيكم ورفع بكم وزادكم علما وحلما وجمعنا وإياكم بصره عليه وآله وصحبه وسلم في جنته إنه تعالى جوادري اليوم نكمل إن شاء الله عز وجل متن الثلاثة أصول للإمام المجدد محمد بن عبد الله التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا في المرة الماضية عند قول الناظم أو قول المصنف رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم من قريش والقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام طيب الصوت واضح في تقطيع إن شاء الله قال والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صل أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة بينت هذا القول من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وقصده من قوله وله من العمر ثلاث وستون سنة أي أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت 63 وستون سنة وقد فصل الشيخ رحمه الله أن هذه المدة أو هذه الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ما قبل البعثة وما بعد البعثة فقال منها أربعون قبل النبوة وثلاثة وعشرون نبيا ورسولا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبث ويؤمر بالتبليغ ك... عليكم السلام كانت الفترة التي قضاها قبل البعثة أربعين سنة، ونعرف أن الرجولة تكتمل في سن الأربعين، قد بينت ذلك في المرة الماضية. والله تبارك وتعالى أمره بالبلاغ عندما أتم هذا العمر، الاكتمار للرجولة والأشد. وغير ذلك كما قال الله تبارك وتعالى فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فلما بلغ الأربعين أمره الله تبارك وتعالى بالبلاغ كما سيأتي الكلام على الأدلة على ذلك فقال المصنف رحمه الله منها أربنا قبل النبوة هذه فترة الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتفكر فيها ويختلي بنفسه كما نعرف جميعا ثم قال وثلاثة وعشرون نبيا ورسولا هذه الفترة التي بعد البعثة وهي فترة نزول الوحي ونزول القرآن المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة وفي الرسالة ثلاثة وعشرون حتى توفاه الله تبارك وتعالى فقال وثلاثة وعشرون نبيا ورسولا والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النبوة والرسالة وهناك من أهل العلم غيروا وميزوا بين النبوة والرسالة وهذا فيه كلام يطول ولكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم جمعوا بين النبوة والرسالة ولذي كان أفضل من ذلك مقام العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله به ثم قال رحمه الله وثلاثة عشرون نبيا ورسولا والرسول والنبي يرسلان للتحذير والبلاغ مع الاختلاف في الفروق في تعريفهما ولكن هما يرسلان للبلاغ كما سيأتي في قول المصنف رحمه الله بعد قليل فقال نبيا ورسولا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبئا بإقرأ نبئا بإقرأ وصورة اقرأ معروفة والحديث الذي رواه البخاري ورحبه الله في صحيحه لما جاءه الملك قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فغطه حتى وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مني الجهد ثلاث مرات حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علّ الإنسان ما لم يعلم فنبي النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما أرسل أيه أو أنزل أيه اقرأ وقد أخبره بذلك جبريل عليه السلام وأرسل بالمدثر كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر كما سيأتي كلام الشيخ رحمه الله وقال وأرسل بالمدثر وبلده مكة أي ولد في مكة وكما بينت نسب النبي صلى الله عليه وسلم في المحاضر الماضية فهو ولد في مكة ثم هاجر إلى المدينة لما أخرجه أهل مكة منها وعرفنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه وبلده مكة وهاجر إلى المدينة وهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرحلتين في النبوة أو في الرسالة فقلنا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مرحلتين قبل البعثة وبعد البعثة ثم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم تنقسم الدعوة إلى دعوة في مك ودعوة في المدينة فقال وبلده مكة وهاجر إلى المدينة وكما سيأتي كلام الشيخ رحمه الله يبين أنه ظل في مكة 13 سنة وظل في المدينة عشر سنين فقال عليكم السلام فقال وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة بعد ذلك قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هذا الأمر للأنبياء والرسل جميعا وخلقوا لذلك وبعثوا لذلك وهذا فيه دعوة إلى التوحيد وهو أول ما يبدأ به العبد توحيد الله تبارك وتعالى لذلك أرسلوا بالنذارة عن الشرك يحذروا وينذر العباد من الشرك وأهله وعاقبة من يتبع ذلك ينذر على الشرك ويدعوهم إلى التوحيد فجاء النذر أو جاء التحذير مقدما على الدعوة جاء التحذير مقدما على الدعوة لذلك لأن الرجل أو المرء الذي ربما يأتيه الأمر ويعتقد فيه شيء ما فإن لم يحذر من قبل عن هذا الأمر ربما وقع فيه فالله تبارك وتعالى حتى لا يأتي أحد يوم القيامة ويقول معي حجة في أني لم أبلغ بشرع الله وان الله لا يحاسبه ولا يجازيه فالله تبارك وتعالى ارسل الرسل جميعا بهذا الامر فاول شيء فعله الرسل صلوات الله و سلامه عليهم يحذروا اولا يحذروا اولا يقولون هذا شرك لذلك لو نذكر قصه ابراهيم مع النمرود وقصة إبراهيم عليه السلام مع الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم نرى أنه كان يحذرهم من ذلك أولا ثم يدعوهم وهذا التوحيد يأتي بمنهج صحيح لأنه بعض الذين قالوا فيه ربما يلبسون على الناس بعض الأمور التي يخرجون بها عن هذا الأمر فحذرهم أولا لأنه أتى عليهم وهم على هذه الحالة فلو دعاهم بدون تحذيرهم لم يستجيبوا لذلك حذرهم وجدهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار ويعبدون يعني أمور كثيرة الأنداد التي اتخذوها من دون الله والأصنام التي كانت حول الكعبة وكان المشركون يعني يطوفون بها ويتقربون إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من ذلك ثم قيلهم دعوة الرسل وهي توحيد الله تبارك وتعالى فينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد طيب الصوت واضح وهنا دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى تأخذ مسألة مهمة هي أن الدعوة إلى التوحيد تستلزم أن تحقق الأقسم الثلاثة للتوحيد وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذه الأخسام التي قسمها أهل العلم بالاستقراء وبالتتبع وهذا ما ذهب إليه الطبراني وابن منذة وغيرهم من أهل العلم الكبار المحققين هو الأصل وهذا مدلوله من القرآن والسنة على هذه الأقسام الثلاثة وقد تكلمت في أول محاضرة على ما أذكر هنا أول محاضرة هنا تكلمت حول إثبات الأقسام الثلاثة ورد أو الرد على الذين أنكروا هذه الأقسام والذين زعموا أنها ثالوث مثل النصارى وغيرهم فرددت على الأشاعرة ورددت على أن يزد على هذه الأقسام أو ينقص منها لأن هذا من فعل السلف ونحن لا نفعل شيئا إلا ولنا سلف فيه فأقسام التوحيد الثلاثة الألهية أو الإلهية والربوبية والأسماء والصفات فهذا لو نظرنا إلى الربوبية والألهية يندرجان تحت الألوهية الربوبية والأسماء والصفات يندرجان تحت الألوهية لأن الأصل في العبادة التوحيد والتوحيد لا يتحقق إلا بإثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى أي أنه متفرد في ألوهيته وليس معه شريك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فننظر إلى الربوبية ما أنكرها أحد حتى فرعون وحتى إبليس وغيرهم وغيرهما ما أنكروا الربوبية إلا على سبيل الجحود والمكابرة كما قال الله تبارك وتعالى واستك... وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لذلك قال فرعون أنبكم الأعلى وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى موجود وهذا الذي فيه كان موسى عليه السلام يدعوه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده ولما أمر هامان أن يبني له سرحا صرح حتى يبلغ الأسباب فهو علم من موسى عليه السلام أنه عند له رب وأن هذا الكون له خالق وهذا الخالق في السماء لذلك دعا هامان وقال ابن لي صرحا لعل أبلغه الأسباب فطغى فرعون فأنكر الربوبية من باب الجحود والمقابرة أما الربوبية بإطلاق فما أنكرها أحد إلا على سبيل المكافرة. أما الألوهية فإن الكثير لذلك قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فيؤمنون في الروبوبية ويشركون في الألوهية لأن كثير من الذين يشركون مع الله تبارك وتعالى أحد من الأنذاد ومن الأولياء ومن ال صالحين وغيرهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم هذه الأفعال التي يفعلونها خطأ كبير وشرك واضح لأنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى للأولوية لذلك الأشاعر يصفون الله تبارك وتعالى بأنه القادر على الاختراع فهذا عندهم معنى الألوهية أنه قادر على الاختراع فجعلوا الألوهية معنى الربوبية فنفوا الألوهية وحلوا محل الألوهية الربوبية فجعلوا كل التوحيد ربوبية وأنكروا الألوهية فتراهم يتخبطون في مسألة التوحيد لذلك خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة بذلك وغيرهم من الفرق الضال فالأمر فيه أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى التوحيد وهنا الدعوة رسل أولا وتشمل هذه الدعوة من بعد الرسل من الصالحين الذين يتعلمون من الرسل وينشرون هذا التعليم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم لذلك كان لكل نبي وزراء فيدعوه إلى توحيد الله تبارك وتعالى ودلل الشيخ رحمه الله بدليل بدليل من القرآن والسنة من القرآن أولا فقال رحمه الله والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فقال الشيخ رحمه الله ومعنا قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد لأننا كما سبق القول من قول الشيخ رحمه الله قال نبأ بإقرأ أي أول ما بعث عليه قال نبأ بإقرأ أي لما الملك نزل عليه وقال اقرأ وهو هذا أول ما نبئ به ثم أرسل بالمدثر فأمره الله تبارك وتعالى بأن ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد قم فأنذر أنذر القوم وأنذر عشيرتك، وحذرهم من الشرك وعواقبه وادعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى الكلمة التي من أجلها خلقت الأرض والسماوات وقال رحمه الله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طاهر أعمالك عن الشرك هذا كله صلى الله عليه وسلم في أول البعثة وفي أول البلاغ طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر والرجز هنا قال الشيخ رحمه الله الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها وهنا مسألة مهمة مسألة الهجر ومسألة الترك لكل من خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فعندما تطهر أعمالك عن هذه الشركيات ولا يقصد هنا الشرك ال الذي معناه أن تسجد لصانم حتى لا يخرج الآن أحد ويقول ليس هناك أصنام الآن ليس هذا معناه وإنما الشرك يقع ولو في أمور دقيقة صغيرة لا يعلمها الكثير فتطهير الأعمال كثيرة جدا من ترك الغيبة والرياء وال تزوير والكذب والبوثال والشتم والسب والإيذاء وغير ذلك وقيس على ذلك الأمور الكثيرة التي ربما توقع صاحبها إما في الشرك الأكبر وإما في الشرك الأصغر فالشرك هنا جاء بمعنى عام. ليس مراد منه أن يسجد لشيطان ويسجد لصنم وإنما كل ما يكون فيه العبد يتقرب لغير الله وإن قصد بتقربه هذا الله كما قالوا كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا <تصفيق> فهم زعموا أنهم يعبدون الأصنام أو يعبدون القبور أو يعبدون الأولياء أو يعبدون الأحجار أو غير ذلك من الآلهة الباطلة قالوا إنما نعبدهم ليقربون الى الله زلفا فما نفعتهم دعواهم هذه كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس نعم بارك الله فيكم طيب آه فهذا آه الكلام الذي فيه بعض الناس يظن ان الشرك هو بفعل امر معين لابد فيه من اظهار الشرك فيه فنقول لا الشرك ربما وقع في أمر خفي وربما وقع في أمر جلي فتطهير الأعمال هنا كلها لابد منه لذلك أمر الله تبارك وتعالى النبي ومن ذلك أمر لنا بتطهير جميع الأعمال من الشرك وجاءت السنة موضحة لهذا بأدلة كثيرة لا تحصى وطهر وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك عن الشرك والروج الزفاجون الروج الزال وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها فالأصنام كما نعلم جميعا أن الأصنام كانت على عهد المشركين قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثرت في مكة وكانوا يطوفون حولها في مكة وكان كل واحد منهم له صنم وبعضهم كان يصنع الصنم من العجوة ويأكله لما يجوع وهكذا كان حالهم وقصة الأصنام و. ما كان عليه المشركون يعني يطول الكلام فيها ليس له الآن مجال الشاهد أن الله تبارك وتعالى أمر بهجر الأصنام والبعد عنها والبراءة منها وهذا منهج أهل السنة والجماعة أن يتبرؤون من الأعمال التي تخالف الكتاب والسنة براءة كما تبرأ ابن عمر رضي الله عنهما لما أخبر عن الذين يتكلمون في القدر ونتعجب لما نسمع قولهم وهم يقولون لابن عمر إنهم يتقفرون العلم ويطلبونه ويقرؤون القرآن وذكر, وذكر من شأنهم يعني لو ذكر حال مثل هذه الأحوال الآن لنقول هذا عالم فذكر ذلك لابن عمر وقالوا بأنهم بعد كل هذا يقولون أن الأمر نف. أن الأمر أنف وأنه لا قدر. فرد سريعا ابن عمر رضي الله عنه لأن هذه مسألة عقائدية لا يختلف فيها سني متبع للسنة فقال أعلم هؤلاء أو أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحل به عبد الله عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تفل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر فهذه البراءة هذه البراءة ولو في مسألة تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة فنبرأ من صاحبها في هذه المسألة وننصح أن يعود حتى يكون ذلك الأمر خير لهم والهجر أيضا لأن هجر المشركين ومن شابههم ومن كان على شاكلتهم فهذا من السنة والأدلة في ذلك من السنة كثيرة وجاء في عصر الآئمة الكبار كأحمد والشافعي وغيرهما من أهل العلم الكبار تطبيقا لهذه الأصول التي عليها أهل السنة فقال وهجرها أي تركها والبراءة منها وأهلها وتبرأ من أهلها أي الذين يعبدون الأصنام ويتقربون إليها ويحبونها لأن هذا يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قال رحمه الله أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد. هنا فصل الشيخ رحمه الله أنه ظل في مكة، وهنا يقصد يقصد بأخذ على هذا أي في دعوته التي ذكرها في أن الدعوة إلى التوحيد ونبذ الأصنام والتحذير منها ونشر الدعوة أخذ على هذا عشر سنين. عشر سنين يدعو في مكة فقط إلى التوحيد وهذا دأب الأنبياء والمرسلين وقد وصل نوح عليه السلام وهو أطول فترة كانت في الحياة في دعوة الأنبياء للتوحيد وصلت إلى خمسين سنة أي ألف سنة إلا خمسين عام دعوة للتوحيد فقط وما اتبعه إلا القليل جدا فالأنبياء والمرسلين كان هذا حالهم في الدعوة فظل النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين في مكة يدعو الى التوحيد ثم قال وبعد العشر عرج به الى السماء وبعد العشر عرج به الى السماء وهذا العروج اي صعود يصعد يعرج اي صعد اي صعد كقول الله تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح فيها تعرج الملائكة والروح فيها أي تصعد الملائكة والروح فيها وهذا خصيصا من الخصائص التي خصها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فكما <تصفيق> أخرج هذه الحكاية أو هذه القصة المعراج والإسراء والمعراج بارك الله فيكم البخاري وغيره من أهل السنة وهو حديث طويل في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالسماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى وصل إلى سدرة المنتهى وعندها ليس شيء أو ليس أحد لأحد أن يذهب إلى هذا المكان أو يتعده. الأمر في يعني حتى لا يطول المجلس بذكر الحديث لأنه حديث طويل ويحتاج إلى محاضرات لشرحه فقط فنبين فقط الفائدة والكلام حوله لأن هناك بعض السفلة الذين يضعفون هذا الحديث أو ينكرونه وكما قلت هذا من فضل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى مسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء وكان ملازما له جبريل عليه السلام كما جاء في الروايات وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما وتابعه الأنبياء في الصلاة وهذا دليل على أن الأنبياء كلهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم أي أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة ومن من الأنبياء صلى وراءه فهو متبع له والأنبياء كلهم صلوا وراءه في الإسراء والمعراج لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى رحم الله أخوي أخي عيسى لو أو المأثور الحديث يعني الله المستعان يعني يقول ما وسعه إلا أن يتبعني ما وسعه إلا أن يتبعني يعني دليل على أن الأنبياء كلهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا تقدموا عليه ولهم شرائعهم، ولكن كل الشرائع ما نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمور التي حدثت في الإعصار والراج. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بها ونؤمن أنه أسر به وعرج به وكما قال الله تبارك وتعالى في القرآن سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولا شأن ولا قيمة ولا عبرة بمن تكلم في ذلك من المخالفين وسلم على الانبياء كما جاء في الحديث الطويل في السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالث ثم, ثم وصل إلى سدرة المنتهى وما استطاع جبريل عليه السلام بما له من مكانه أن يتعدى منطقة معينة وقال إن اخترقت والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى سيرة المنتهى وما رأى النبي وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى النبي لم يرى الله تبارك وتعالى وإنما كما قال نور أن أراه والله تبارك وتعالى ليس ممكنا أن يراه أحد في الدنيا ولا يقدر أحد أن يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا لذلك كان فضل الله على المؤمنين أنه يجعلهم يرونه في الجنة لذين أحسنوا الحسن وزيادة وزيادة هنا قال أهل العلم لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الناس الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة آمين وفيها ذكر الشيخ رحمه الله قوله وفرضت عليه الصلاوات الخمس أي في ليلة الإسراء والمعراج فرضت عليه الصلاوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين والصلاوات الخمس كما نعرف فردت اولا خمسين حتى وصلت الى خمس صلاوات وصل في مكة ثلاثة سنين اي فرضت عليه الصلاة في مكة في صوت ان شاء الله طيب الصوت ولا ده يا اخوه طيب الحمد لله ففردت عليه الصلاة في مكة مدة ثلاثة أو ثلاث سنين ثلاث سنين عليكم السلام ورحمة الله فإحنا قلنا أنه بعد عشر سنين عرج به بعد عشر سنين من بعثته عرج به أي وهو عنده خمسين سنة ثم فرضت عليه الصلاة وهو في الخمسين وأخذ فيها وهو في مكة يصلي ويأمر أصحابه بالصلاة ثلاث سنين إذن الآن وصل <تصفيق> عليكم السلام وحمد الله وبركاته <تصفيق> إلى ثلاث وخمسين سنة أو ثلاث وخمسون سنة وبعدها أمر بالهجرة وصل عمره 53 سنة ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة لما آذوه واشتد الإيثاء عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في مكة و يعني أمره الله تبارك وتعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله إن الله يعلم أنك حب بلاد الله إلي ولولا أهلك أهلك أخرجون منك ما خرج وكان يحب مكة كثيرا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمره الله تبارك وتعالى بهجرة إلى المدينة وهذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا كان كما قلت بعد أن بلغ 53 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم انتقل وكما نعرف نشرح التعليم ثلاثة أصول إن شاء الله لمحمد بن عبدالهاب الشيخ الإسلام فانتقل نعم فانتقل من مكة إلى المدينة وكما في القصة لما اختبأ النبي وابي وابي, وأبي بكر رضي الله عنه عن النبي عن صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر في غار حراء وانتظر حتى ذهب المشركون وهاجر بعد ان هاجر الصحابة وامر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالهجرة وانتقل من مكة الى المدينة فقال الشيخ رحمه الله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام والهجرة مخوذة من الهجر أي الترق فالهجرة تكون دوبا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من دار الحرب إلى دار الإسلام فقال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ويأثم من يجلس في مكان لا يستطيع أن يقيم شرع شرع الله فيه أو شرع الله فيه كالبلاد بلاد الكفر إذا أمروه بالفواحش وإذا ما استطاع أن يقيم الشرائع فيها فوجب عليه أن ينتقل منها وأن يهجرها لأن الهجرة فريضة على هذه الأمة. من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد وانيا لا هجرة بعد الفتح لان مكة فتحت وكانوا يهاجرون فما دام فتح الله تبارك وتعالى عليهم هذه البلد فليس هناك هجرة والهجرة بعد ذلك كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه إنما العمل بالنيات فآخر الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فعليه بالهجرة وقال الشيخ رحمه الله والهجرة باقية إلى قيام الساعة أو إلى أن تقوم الساعة والهجرة قائمة حتى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 أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا فالذين يظنون بانفسهم انهم ضاقت عليهم الارض فالله تبارك وتعالى يقيم عليهم الحجه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة أليست أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وتترك هذا المكان الذي تستضعفون فيه أأنتم تقولون أنكم مستضعفون وتجعلون من أنفسكم غير قادرين على الهجرة بدعوى أنكم مستضعفين ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إقامة الحج عليهم طيب في صوت الله مستعى يب خير ان شاء الله والله تبارك وتعالى استثنى من ذلك الذين لا يقدرون ولا ليس أو وليس لهم حيلة ولا لهم هداية في سبيل الطريق صحيح فقال الا المتضعين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتد فالذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة ويزعمون أنهم مستضعفون فالملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة كيف يسخط ان ان شاء الله مع ذرة لأن الجهاز عندي ثقيل الله المستعان طيب فأما العاجزون عن الهجرة والمستضعفين أو, أو العاجزون من المستضعفين بأي سواء كان الرجال أو النساء أو بلدان الله تبارك وتعالى يعفو عنهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون قال البغوي رحمة سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان ونقله البخاري رحمه الله كما في صحيح عن ابن عباس أن هذه الآية سبب نزولها في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان نعم والدليل من الهجرة أو الدليل على الهجرة من السنة قول قول, قول صل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى تطلع الشمس من مغربها. نعم وهذا حديث أخرجه أبو داود أحمد الداريمي وهذا حديث صحيح إن شاء الله على إسناده صحيح لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وذلك عندما تنتهي الأعمال الصالحة كما قال الله تبارك وتعالى يوم يأتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنف لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فهذا بالنسبة إلى الهجرة والهجرة لا تصلح او لا تصلح لا تصلح ل الكفار وانما طيب اخي الحبيب محمد طيب ان شاء الله وانما يكون الامر فيه بشروط الذي يريد ان يهاجر الى بلاد الكفار ذلك بشروط قال قالها اهل العلم منها أن يكون الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات، يدفع به الشبهات، وثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشبهات، من الشهوات، لأن الأمر دائر بين الشبهات والشهوات، والثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، كالذي يطلب علم أو يعمل، وليس الأمر فيه للنزهة. أو للسياحة أو غير ذلك ويزعم أنه يذهب إلى بلاد الكفار لذلك وإنما يحتاج إلى ذلك لطلب رزق أو لعلم أو ما أشبه ذلك فهذا فيه يجوز فقط الهجرة إلى بلاد الكفار إلى بلاد الكفار والكلام في ذلك كبير عند أهل العلم في بيان تفصيل الهجرة ما لها وما عليها ويعني في شرحي على حديث ابن عمر بن الخطاب، عضي الله عنه عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات بيّنته هذا الأمر بالتفصيل والله الحمد لله. طيب بارك الله فيكم الوقت تعدى وأنا يعني ما نظرت للساعة الله المستعان نجعل إن شاء الله تعالى الكلام على باقي المتن في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل يعني ربما نجعل آخر محاضرة هي القادمة وإن كان أخي محمد يريد أن نكمل إن شاء الله على كتاب التوحيد لمحمد بن عبد عبدالهاب إن شاء الله بعد هذه المجالس فنعمه بها وإن كان نقف بعد هذا الشرح لثلاث أصول آآ فكما تشاءون إن شاء الله عز وجل فان شاء الله تعالى ستكون آخر محاضرة وحاول إن شاء الله تعالى آخر محاضرة هي القادمة في الثلاثة أصول والقواعد الأربع إن شاء الله عز وجل وإياكم نفع الله بك الله بكم جميعا يعني بالنسبه الى الفقه يعني انا ما اعرف ظروف الغرفة ايش في في في الدروس الفقه انا ما اعرف جدول الغرفة ربما هناك احد من المشايخ يعطي في الغرفة انا ما اعرف لكن يعني انا اشرح في متن نخ في متن أبي شجاع في الفقه الشافعي وبدأت فيه من منذ مدة يعني فلو ينقل هنا ما في مشكلة لكن حتى نقوم بعمل شرح اخر فهذا يكون فيه مشقة بعض الشيء ان شاء الله ما فيكم بركة الله نفع الله طيب الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم ان شاء الله تعالى موعدنا غدا في نفس الغرفة ان شاء الله مع شرح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى سبحانه اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعاله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته